حكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق و أ ج ل مسمى والذين كفروا ع ما أ ن ذ ر و ا م ع ر ض و ن قل أرأيتم ما تدعون َ من ِ دون الله ِ أروني َ ماذا خلقوا ََُ من ِ الأرض ِ أم َْ لهم ش ر ك ٌ في السماوات إيتوني بكتاب ٍ من ِ قبل هذا أو أتاره من ِ علم إن كنتم صادقين ِ ومن أ َ ل من, من يدعو من دون الله م ن لا يستجيب له إ ل ى يوم القيامة و ه م عند ُ ع ا ئ ه م غافلون وإذا حفر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِ مَكَافِرِينَ وَإِذَا ت ُ ت ْ ل َ ع َ ل َ ي ه ِ م آياتُنا ب َ ي ِّ ن َ ا ت ٍ قَالَ الَّذينَ ك َ ف َ ر و ا قَالَ الَّذينَ كَفَروا ُ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحاه إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من ع ن ا د الله وكفرت به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ف آ م ن واستكبرتم إن الله لا ي ه د ا ل قوم ا ل ّ ا ل ي ن وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ل ن ذ ر ا ء الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت ه أمه ك ر ه ا ووضعت ه ك ر ه ا ح َ م َ ل َ ت ْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ث َ ل َُ و ن َ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أ َ ر ب َ ع ي ن سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قال ر ب ّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأصلحني في ذربيتي إني تبت إليك وإني من المسلمين و ل ك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عنلو ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. والذي َِّ قال َ لوالديه ََِِْ أُفِلَكُما َ أ َ ت َ ع ِ ذ َ ن ِ ي ن ِ أَنْ أُخرَجَ ْ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا ي َ س ْ ت َ غ ِ ي ا ن ِ ا ل ل َّ ه وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ ا ل ل َّ ه َ و َ ي ْ ل َ ك َ آمِنٍ إِنَّ و َ ع َ د َ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ا ل ْ أ َ و ل ّ ي ِ ي ن َ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 فاليوم تُجْزَوْنَ عذابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ و َ ذ ْ ك ُ ر ْ أَخَا عَادٍ إذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَأَبْكُرَ أ َ خ َ ا عَادٍ إذْ ِ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ نُذُرٌ ب َ ي ْ ن َ د ي ْ ه و َ ق د ْ خ َ ل َ نُذُرٌ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ا ل ع ل م عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا ر َ أ َ و ْ ه ُ ع َ ا ر ِ ض ا م ُ س ْ ت َ ق َ ب ِ ل َ أ َ و د ِ ي َ ت ِ ه ِ م ْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرٌ ن َ ا ب َ ل ْ ه ُ وَمَسْتَعْجَلٌ ْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون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 بل ضلوا عنهم وذلك إ ف ك ه م وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي و َ ل و ا إ ل ى ق و م ه م م ن ذ ِ ر ٍ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 وَمَن ل ا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ م ِ ن دُونِهِ أُولِيَاءُ وَلَا ل ِ ك َ ب ِ ي َ ظ َ ل َ ل ٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَو 分 ى ب ل ا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا ب ل ى وربنا قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر َ أ و ل العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من ا ن ه ا ر ب ل ا فهل يهلكوا ِ ل ا القوم الفاسقون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 وَآمَنُوا بِمَا ن ُ ز ِ ل َ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ ر َ ب ِّ ه ِ م كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْث ََ ل ه ُ م فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم و فشدوا الوثاق ف إ ِ م ا مننا فإنما مننا بعد وإنما في داء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ف ل ن يضل أعمالهم سهدهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا م و ل َ ه لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ت ج ر ي من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل ا ل أ ع ا م والنار م ث و ى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناه فلناصر ا لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له س و ء عمله و ا ت ب ع أ ه و ا ء ه م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 ولهم فيها من كل الثمرات و م غ ف ر ة من ربهم كمن هو خالد في النار وشقو ماء حميم ا فقطع أ م ع ا ء ه م ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا و ل ئ ك الذين طبع الله على قلوبهم والتبع أهواءهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم والتبع أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدوء و آ ت ى ه م تقوىهم.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 والله يعلم متقلبكم و م ُ و ا ك ُ م ويقول الذين آمنوا لولا ن ز ل ت سورة فإذا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض و َ أ َ ي ت َ ا ل َّ ذ ي ن َ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م م َ ر َ ض ي ن ظ ي َ و ُ ر و ن َ إ ل َ ي ك َ نَظَرَ الْمَغْشِي ع َ ل َ ي ْ ه م ن َ ا ل م َ و ْ ت ف َ أ و ل َ ل ه ُ م ط َ ا ع ت ُ ه و َ ق َ و ْ ل م م َ ع ْ ر و ف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ف َ ل َ و صَدَقُ ا ل ل ه لَكَانَ خَيْرًا ل ه ُ م ف ه َ ل ع س َ ي ت ُ م إ ن ت َ و َ ل ّ ي ت ُ م أَن ت ُ ف س ِ د و ا فِي ا ل أ َ ر ض و و َ ت ُ ق َ ط ر ح ا م أَ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 ذلك بأنهم قالوا للذين كله ما نزل الله سنطيعكم في بعض ا ل أ م ُ ر والله يعلم إ ْ ر ا ر ه م فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم متبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضوانهم ولو نشاؤ لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم و ل َ تعرفنهم في لحن القول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 وَشَقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت َ ب َ ي َّ ن َ لَهُمُ ا ل ْ ه ُ د َ ل َ ل ْ ي َ ض ُ ر ُّ ا ل ل َّ ه َ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفر فليغفر الله لهم فلا تهنو ا وتدعوا إلى ا ل س ل ْ م وآتتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبو ل ه وإن تؤمن وتتقو ا يأتكم أجركم و ولا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيحفكم تبخلو ا ويخرج أضوانكم ه ُ م هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله منكم من يبخل فمنكم من يبخل و َ م َ ن ْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَتُمُ ا ل ْ ف ُ ق َ ر َ ا ء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 اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غ ي ر المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ا فتحنا لك فتح ا مبين. ا ل ي ع ف ِ ر لك اللّه ما تقدّم من دم بك وما تأخر ويتمّ نعمته ويتمّ نعمته عليك ويهديك ص ر ا ط ا م س ت ق ي م ا و وينصرك اللّه ن ص ر ا ع ع ز ي ز ا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وللله ذنود السماوات والأرض وكان الله ع ل ي م ً ا ح ک ي م ا ً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويُعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ا ل ض ا ل ي الله ظنّ السوء عليهم د ا ئ ي ر ة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدلهم جهنم وساءت م ص ي ر ا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرو ا وتوقرو ا و ت س ب ح ر و بكرته وأصيلا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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظنتم اللين قلب الرسول والمؤمنون إلى أههم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما برا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى م غ ا ل م َ لتأخذوها ذرنا نتبعكم يريدون أي يبدلوا كلام الله ولن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل ت ح س د و ن ن ا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليباس ش د ي د تقاتلونهم ستدعون إلى قوم أليباس ش د ي د تقاتلونهم أو ي س ل م و ن فإن تطيعوا يأتكم الله أ ج ر ا حسنًا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 وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ا ل ل ه أ َ ك ب ر ا ل ل ه ُ أ ك ب ر